النفس تبكي على الدنيا قد علمت إن السلامة فيها تركما النفس تبكي على الدنيا النفس تبكي على الدنيا وقلبي لمت إن السلامة تفيذا تركم فان بنادى بخير طاب مسكنه. حتى سنقضى بجانس الموت الساد. اموالنا لذاو الميراث مجموع ودورنا لخراب الدهر نذينه كم Oh من مدائنة الآفاة قد بنيت امسد خوابا واتنى الموت اجلها لكل نفس وان كان على وجل. لكل نفس وان كانت على وجل. من المنية امان النفس تنشرها والموت يقبضها والمرء يبسطها والدهر يطويجها. ان المكارم اخلاق متهرة الدين اول و لا كل فانيبا والعلم الثالث و الحي البرسا بغضا والشكر سام لغضا والصبر تان في غضا واللين ضابكا النبض تعلم أن لا أصادقها.